وما جعل أ ز و ا ج ك م الا ل تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى, وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم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 يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة إ ن يريدون إ ل ا ف ر ا ر ا ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما ت ل ب ث و ا بها إ ل ا يسيرا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 قد يعلم ََُْ الله َُّ المعوقين ََُِّْ منكم ُِْْ والقائلين َََِِْ ل ِ إ ِ خ ْ و َ ا ن ِ ه ِ م ْ هلم ََُ إ الينا ََْ ولا ََ ي َ أ ْ ت ُ و ن َ ا ل ْ ب َ أ ْ س َ الا َّ قليلا ًَِ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 وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما ع ه د ا ل ل ه عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر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 وكان الله على كل شيء قدير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة فان الله أ ع د للمحسنات منكن أ ج ر ا عظيما يا نساء النبي من ي أ ت ي منكن ب ث ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لا السنن كاحد من النساء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 و الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا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 وكان الله بكل شيء عليما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا الله ب ك ر ا كثيرا وسبحوه بكره و أ ص ي ل ا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان ب ا ل م ؤ م ن ي ن رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما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 ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة ت ع ت ذ و ن ه ا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 النبي إ ل ا ان يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين اله ولكن ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن ذلكم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 وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعدي ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما إن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 ولا ابناء إحوانهن ولا أ اخواتهن ولا, ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن واتقينا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن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 م ل ا ي ج ا و ر و ن ك ف ي ه اينما إلا ل ق ل ل م و ي ي أ ن تقفوا أ خ ذ و ا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ل س ن ة